بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أحكوا الله ذكرا كثيرا وسبحوا ذكرة وأصيلا High q u a l من القاهرة تقدم أذكار اليوم والليلة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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل, أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي دعاء الذهاب إلى المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظملي نورا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 اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا و ز د ن نورا وهب لي نورا ع ل نور دعاء دخول المسجد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 الله الصَّمدَلَ يلد وَلَ يولد وَلَ يكنُلَهُ كُفو ا أحدد بسمِ اللههِ الرَّحمن الرَّحيمِ قُ الأعذ و بِرَبّ الفَلَق مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن ش َ ر ّ غ ا س ِ ق ٍ إ ذ َ ا و َ ق ب َ وَمِن شَرِّ ا ل ن ف ا ث َ ا ت ِ فِي ا ل ْ ع ق َ د ِ وَمِن ش َ ر ّ ح ا س ِ د ٍ إ ذ َ ا حَسَدَ ب ِ س م ِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ا ل ر َّ ح ي م ِ ق ُ ل أَعُوذُ ب ِ ر َ ب ّ ا ل ن ا س م َ ل ِ ك ا ل ن ا س 찾아 для 那么 oczywiście ento dari dir рад skaана nd client ist 看到 emakana familiarity ڭzogen ڭ begun persuaded ڭ Tod Galileo 我求 налah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 دعاء الخروج من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم أذكار الصباح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 و َ س ِ ع ك ُ ر ْ س ي ه ُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ض وَلَا يَؤُودُهُ ح ِ ف ظ ُ ه ُ م َ ا وَهُوَ ا ل ع َ ل ي ا ل ع ظ ي م مَنْ ق َ ا ل َ ه ا ح ي ن َ ي ُ ص ْ ب ح أ ج ي ر مِنَ ا ل ج ِ ن ّ ح َ ت ى ي ُ م س ي ب ِ س م ِ اللَّهِ ا ل ر ح م َ ن ِ ا ل ر ح ي م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 ل َ م ي َ ل ِ د وَلَمْ ي و ل د ْ وَلَمْ ي ك ُ ن ل ه ُ كُفُوًا أَحَدٌ ب ِ س م ِ ا ل ل َ ه ِ ا ل ر ح م َ ن ا ل ر َّ ح ِ ي م قُلْ ه و َ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ ل َ م ي َ ل د ْ و َ ل َ م ي و ل د ْ و َ ل َ م ي ك ُ ن ل ه ُ كُفُوًا أَحَدٌ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 ب ِ س م ِ اللَّهِ ا ل ال ر َ ح م َٰ ن ِ ا ل ر ح ي م قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إ ِ ل َ ه ِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الذي يُوسْوسُ فيِي صُدُورٍ الناس م ن ا ل ج َ ة و ا ل ن ا س ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي ِ ق ل ْ ع و ذ ب ر ب ا ل ن ا س م ل ك ا ل ن ا س ِ ل ه الناس. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ ا ل َّ ه ِ ا ل ر َ ح ْ م َ ن ِ ا ل ر َّ ح ي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ م َ ل ك َِّ س ِِ ل َ ه ِ ا ل ن ا س م ِ ن شَرِّ و س ْ و ا س ِ ا ل ْ خ َّ ا س َّ و س س ُ فِي ص ُ د و ر ِ النَّاسِ مِنَ ا ل ْ ج َّ ة ِ و َ ا ل ن َّ ا س من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أذكار الصباح. أذكار الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أذكار الصباح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 وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها م و ق ن ا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها م و ق ن ا بها حين يمسي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 وَأَنَّ مُحَمَّدًا ع َ ب د ُ ك َ و َ ر َ س ُ و ل ك ا ل ل َّ ه ُ م ّ إ ن ي أ َ ص ْ ب ح ْ ت ُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ ع َ ر ش ِ ك و َ م َ ل ا ئ ك َ ت َ ك َ و َ ج م ي ع خ َ ل ْ ق ِ ك أ ن ك َ أَنْتَ اللَّهُ ل ا إ ِ ل َ ه إ ِ ل َ ا أَنْتَ و ح ْ د َ ك َ ل ا ش َ ر ي ك َ ل َ ك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 وَأَنَّ مُحَمَّدًا ع َ ب د ُ ك َ و َ ر َ س ُ و ل ُ ك مَنْ ق َ ا ل ه َ ا حِينَ ي ُ ص ْ ب ح ُ أَوْ ي ُ م س ي أ َ ر ب َ ع م َ ر ا ت أ َ ع ت َ ق َ ه ُ اللَّهُ مِنَ ا ل ن َّ ا ر ا ل ل َّ ه ُ م مَا أَصْبَحَ بِي مِن ن ِ ع م َ ة ٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خ َ ل ق ِ ك َ ف َ م ِ ن ك َ و َ ح ْ د ك َ لَا ش َ ر ي ك َ ل َ ك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 ح س ب ي ا ل ل ه لا ه ل إ ل ه ا إ ل ا ه و ع ل ي ه ت و ك ل ت و ه و ر ب ا ل ع ر ش العظيم ح س ب َ ا ل ل ه لَا إ ه ا ل ا ه ُ ل َ ه ت و ك ل ت و ه و ر ب ا ل ع ر ش عظيم ح س ب ي ا ل ل ه لَا إ ل ه ا إ ل ا ه ُ و ع ل ي ه ت َ و ك ل ت و ه و ر ب ا ل ع ر ش ا ل ع ظ ي م س ب ْ ع م َ ر ا ت ِ كَفَاهُ ا ل ل ه ُ م ا ه َ م َّ ة ً مِنْ أ َ م ر ِ ا ل د ُّ ا و ا ل ْ آ خ ِ ر اللهم إني أسألك العفو والعافية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 وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان أ غ ت ا ل من تحتي اذكار الصباح ا ك ا ر ا ل ص ب ا ل ل ه م عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه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 في ا ل o ر t a b l y within the earth and w i t ي i n t م e world and he is the proclaimed of the s في ا ل in the name of Allah who would not be able to listen to h i m s e l ر in the earth and within the stone a n وهو السميع العليم من قالها ث ل ا ث ا إذا أصبح وثلاثاً إذا أمسى لم يضره شيء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ر ض ي ت ُ ب ا ل ل َ ه ِ ر ب ًّ ا و َ ب ِ ا ل إ س ل ا م د ي ن ا ً و َ ب ِ م ح َ م َّ د ٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن َ ب ي ا ر ض ي ت ُ ب ا ل ل ه ِ ر َ ب ّ ا و َ ب ِ ا ل إ س ل ا م د ي ن ا ً و َ ب م ح َ م َّ د ٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن َ ب ِ ي ّ ا مَن ق َ ا ل هَا ث ل ا ث ً ا حين ي ُ ص ب ح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي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 وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أذكار الصباح أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين أذكار الصباح سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده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 عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أذكار الصباح, أذكار الصباح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أذكار الصباح أستغفر الله وأتوب إليه أ س ت غ ف ر الله واتوب إ ل ي ه ا س ف ر الله واتوب اليه ا س ت ف ر الله واتوب اليه ا س ف ر الله و ا ت و ت غ و ب اليه ا س ف ر الله واتوب اليه استغفر الله و َ ت و ب يقولها 100 م ر ة في اليوم الله اللهم صل وسلم على ن ب ي ن محمد اللهم م على نبينا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح ُ عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة أذكار المساء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 و َ س ِ ع ك ُ ر ْ س ي ه ُ ا ل س َّ م ا و َ ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ض وَلَا يَؤُودُهُ ح ِ ف ظ ُ ه ُ م َ ا وَهُوَ ا ل ع َ ل ي ا ل ع ظ ي م مَنْ قَالَهَا ح ي ن َ ي ُ م س ِ ي أ ج ي ر ً مِنَ ا ل ج ِ ن ّ ح َ ت َ ى ي ُ ص ب ح َ ب ِ س م ِ ا ل ل َ ه ِ ا ل ر ح م َ ن ِ ا ل ر ح ِ ي م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 ب ِ س م ِ ا ل ل َ ه ِ ا ل ر َ ح م َ ن ِ ا ل ر ح ي م قُلْ أ َ ع و ذ ُ بِرَبِّنَا م َ ل ِ ا ل ن َ ا إِلَهِ النَّاسِ م ِ ن شَرِّ ا ل و س ْ و ا س ِ ا ل خ ن ا س الذي يُوَسْوسُ فيِي صُدُورٍ الناس مِنَ الْجَِّةِ وَ النَّاس ب ِ ال س م س ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ق ل ْ أ َ ذ ب ر ب ا ل ن ا س م ل ك ٍِ سِ ل ه الناس مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ب ِ س ْ م ِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعْووضُ بِرَبٍّ النَّاسِمَلِكٍَِّ ال سِئِلَهِ الناس مِن شَرِّوسْواسِ ال الْخاسَّ يوسسُ فيِي صُدورٍ النَّاسِ مِنَ الْجَّةِ وََّ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 ف َ غ ْ ف ر لِي فَإِنَّهُ ل ا يَغْفِرُ ا ل ذ ّ ن ُ و ب َ إِلَّا أ َ ن ت َ م َ ن قَالَهَا مُوقِنًا بِهَا ح ي ن َ ي ُ ص ْ ب ح ف م ا ت َ مِنْ ي َ و ْ م ِ ه د َ خ َ ل ا ل ج َ ن َّ ة و َ م َ ن قَالَهَا مُوقِنًا بِهَا ح ي ن َ ي ُ م س ي ف م ا ت َ مِنْ ل ي ل َ ت ه ِ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 اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لت وأن محمدا عبدك ورسولك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 <تصفيق> من قالها حين يصبح ف ي الممسيح س ب ل م ر ا كفاه الله ما أهم إلا من عليه أمر الدنيا والآخرة <تصفيق> اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله و ب ح د سبحان الله و ب ح م د سبحان الله وبحمده لم ياتي أ ح د يوم القيامه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 ذكر المس أَفرِ الله وَأَتوب إلي أ َ ف ر الله وَأَتوب إلي أَوفرِ الله وَأَتوب إلي أَفِ الله وَأَتوب إلي أَوفرِ الله وَأَتوب إلي أوف الله وَتوب إلي أَفِ الله وَتوب إلي أ َ ف ر الله وَأَتوب إلي أفِ الله وَتوب إلي أ يقولها ب أ ت مرة في اليوم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أ ع ذ ب ك م ا ت الله ا ل ا م ا من شر ما خلق أعوذ بك قالها ثلاث مرات لم تضره خ م ة تلك الليله اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم ص وسلم ع ل ن ب ي ن محمد اللهم صل وسلم ع ب ي ن محمد اللهم صل وسلم على ن ب ي ن محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة يوم القيامة أذكار النوم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 مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غ ا س ِ ق ٍ إ ذ َ ا وَقَبَ وَمِن شَرِّ ا ل ن ف َّ ا ث َ ا ت ِ فِي الْعُقَدِ وَمِن ش َ ر ّ حَاسِدٍ إ ذ َ ا حَسَدَ بِسْمِ ا ل ل ه ِ الرَّحْمَنِ ا ل ر َّ ح ي م ِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ا ل ن ا س م ل ك ِ ا ل ن َّ ا س إ ل َ ه ِ ا ل ن َّ ا س م ِ ن ش َ ر ِ ا ل و س و ا س ِ ا ل خ َ ن ّ ا س ا ل َّ ذ ي ي و َ س و س ُ فِي صُدُورِ ا ل ن ا س ِ م ِ ن ا ل ْ ج ن َّ ة ِ و َ ا ل ن َّ ا س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 وَمِن شَرِّ غاسِقٍ إذَا وَقَبَ وَمِن شَرٍفَّثَاتِ فِي العاقَدَ وَمِن شَرِّ حاسِدٍ إذَا حَسَدَ بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحيم قُلْأَعوذُ بِرَبٍّ الناس مَلكِ النَّاس إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ ا ل ْ و س ْ و ا س ِ ا ل ْ خ َ ن َّ ا ل ذ ي ي و س س ُ فِي ص ُ د ُ و ر ا ل ن م ِ ن الْجِنَّةِ و َ ا ل ن ب س م ِ ا ل ل ه ِ ا ل ر ح م ِ ا ل ر ح ي ق ُ ل ه ُ و ا ل ل ه ُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ ي َ ل د و َ ل َ م ي و ل د وَلَمْ ي ك ُ ن ل ه ُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ ا ل ل ه ِ ا ل ر ح م َٰ ن ا ل ر َّ ح ِ ي م قُلْ أ َ ع و ذ ُ ب ِ ر َ ب ّ ا ل ف َ ل َ ق ِ مِن ش َ ر ّ مَا خَلَقَ وَمِن ش َ ر ّ غ ا س ِ ق ٍ إِذَا و َ ق َ ب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 مَن ذَلِكَ يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا ب إ ذ ْ ن ِ ه ي َ ع ل َ م مَا بَيْنَ أ َ ي د ي ه ِ م وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا ي ُ ح ي ط ُ و ن َ ب ِ ش َ ي ء ٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا ش َ ا ء وَسِعَ ك ُ ر ْ س ي ه ُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ك ُ ل ُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ و َ ر ُ س ُ ل ِ ه ل ا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ م ِ ن ر ُّ س ُ ل ِ ه و َ ق َ ا ل و ا س َ م ِ ع ن َ ا و َ أ َ ط َ ع ن َ ا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا و َ إ ِ ل َ ي ك َ ا ل ْ م َ ص ي ر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 أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين أذكار النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك ا ل ع ا ف ي ه ا ل ل ه م مقِن ع ذ ا ب ك ي و م َ ب َ س ع ب ا د ك ا ل ل ه م مقن ع ذ ا ب ك ي و م ت ب ع ث ع ب ا د ك ا ل ل ه م مقن ع ذ ا ب ك ي و م َ ب َ س ع ب ا د ك ب س م ك ا ل ل ه م َ أ م و ت و َ أ ح ي ا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 الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه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 و َ و ج ه ت و ج ْ ه ي إ ل ي ك و َ أ ل ج أ ت ُ ظ ه ر ي إ ل ي ك ر غ ْ ب َ ة ً و ر َ ه ب ة ً إ ل ي ك ل ا م ل ج أ و ل ا م ُ ن ج ً ى م ِ ن ك إ ل ا إ ل ي ك آ م ن ت ُ ب ك ت ا ب ك ا ل ذ ي أ ن ز ل ت و َ ب ن ب ي ك ا ل ذ ي أ ر س ل ت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 نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين مع تحيات هاي قوليتي القاهرة هاتف رقم سبعة ستة ص ف ا ت س ث م ف ك س ثلاثة ث ل ا ث خ واحد ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة ونحذر من إعادة نسخ الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته